I <laughs> need belle المكذبين المن أرسلنا من قبل. فَلَمَّا <تصفيق> أَنْ Amen. فاقتلف الأحزاب من بيم إن <تصفيق> المجرم